وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَامًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَسْتَخْدِمَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيراً مَّقْضِيّاً ولئؤذلَنهم ولئؤمني أنهم ولاءمُرَنهم فلا يبتكُن الأنعام ولاءمُرَنهم فلا يغيّرُن خلقَ الله وَمَن يَتَخِذ الشيطانَ ولياً من دون الله فَقَدْ قَصَرَ قُصْرًا مُبِينًا